ساعة جمهورية مصر العربية من القاهرة لكل كاتب عالم عجيب وفي أعماقه طراع محبب وغريب ترحال بين السعادة والألم وبوح من القلب إلى القلم وفي هذا البرنامج نصل مع في مفكرة كاتب جملة مؤلفات أي رواي أو شاعر أو قصاص أو درامي بتمثل رؤية معينة مصر ولادة ومليئة بالمواهب المهم نعرف إزاي نكتشفها وقتل أنا عامل فصل زمان وفصل مكاني بين الصحافة وبين الأدب لكن على أن يظل ما لقيصر لقيصر وما لله لله إن الأسلاك الشائكة نطناها نحن بأفكارنا ومخاوفنا وباستطاعاتنا أيضا أن نزعها ونتخطى الحدود ونغير كل المواقع إطنالة في مفكرة كاتب اطلاله في مفكرة كاتب مع نجوى الطوبي. اعزائي المستمعين اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد لنقدم اطلالة جديدة في مفكرة كاتب واليوم نقدم لقاء تم تسجيله منذ عدة سنوات وكان مع الاديب الكبير الراحل الطيب صالح او عبقر الرواية العربية كما جرى بعض النقاد على تثميته اسمه بالكامل الطيب محمد صالح احمد ولد عام 1929 في اقليم مروي شمال السودان وتوفي في احدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن حيث كان يقيم في ليلة الاربعاء 18 فبراير 2009 عاش الطيب صالح طفولته في موطن ميلاده وفي شبابه انتقل الى الخرطوم لإكمال دراسته فحصل من جامعتها على درجة البكالوريوس في العلوم وسافر الى المملكة المتحدة حيث وصل دراسته وغير تخصصه الى دراسة الشؤون الدولية والسياسية تنقل الطيب صالح بين عدة مواقع مهنية فاكتسب خبرة قصيرة في إدارة مدرسة ثم عمل الطيب صالح لسنوات طويلة من حياته في القسم العربي لهيئة الإذاعة البريطانية ثم هاجر إلى دولة قطر وعمل في وزارة إعلامها عمل بعد ذلك مديرا إقليميا بمنظمة اليونسكو في باريس وعمل ممثلا لهذه المنظمة في الخليج العربي ويمكن القول أن حالة الترحال والتنقل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب أكسبته خبرة واسعة بأحوال الحياة والعالم وأهم من ذلك أحوال أمته وقضاياها وهو ما وظفه في كتاباته وأعماله الروائية خاصة روايته العالمية موسم الهجرة إلى الشمال وتقديرا لهذا الكاتب الكبير الذي رحل منذ ايام قليلة نقدم هذا اللقاء وفيه يروي رحلته مع القلم والورق ونبدأ بما كتبه على واحدة من صفحات مفكرته الكتابة نشاط معين بين نشاطات كثيرة في الحياة ولذلك فأنا لا أعطي كل وقتي للكتابة الطيب صالح الكاتب والأجيب الكبير الأستاذ الطيب صالح أسأل حضرتك في البداية الطيب من الطيبة أم من الطيب <تصفيق> ال... والدتي هي التي أصرد على أن تسميني الطيب وكانت تقصد مش أن أكون طيب الأخلاق ولكن أن أكون طيب الجسم لأنها فقدت قبلي طفلين فسألت الله أن أعيش تعرف في ذلك الزمان كان الوفيات الأطفال كثيرة عندنا وأظن عندكم أيضا بالتأكيد يعني مصر والسودان يعني امتداد طبيعي لنهر النيل والالعادات والتقاليد تقريبا متقاربة أعتقد ذلك على أي حال أصرد أن تسميني الطيب أي أن أكون صحيحا معافى إن شاء الله دائما الكاتب والاديب الكبير الاستاذ الطيب صالح بداية هل تحتفظ بمفكرة تكتب فيها موضوعات وأفكار وملاحظات أو خواطر؟ نعم عندي مفكرة ولكن لا أكتب فيها يوميا كبعض الناس إنما من حين لآخر إذا كان في حدث مهم. أو عنت لي فكرة أكتبها في المفكرة وهل تعود دائما إلى المفكرة تستقي منها بعض أفكار كانت مكتوبة ربما في الماضي وتحاول اعادتها أو بعثها إلى الحياة مرة أخرى نعم من وقت لآخر أعود للمفكرة وللأوراق القديمة نعم <تصفيق> إذا نعود إلى الماضي معا لنقرأ في صفحات المفكرة ما كتبت عن المعطيات البيئية والاجتماعية التي ساهمت في حبك للقراءة والكتابة وسعادت فيما بعد لاتجاهك نحو الكتابة الأدبية مثل كل الأطفال في السودان في ذلك الزمان بدأت رحلة التعليميه أنني قرأت فيما نسميه الخلوة الخلوة هي الكتاب عندكم حيث الكتاب كان موجودا بالقرى والخلوة كانت موجودة أيضا بالقرى ما هي الخلوة دي قبل التعليم النظامي يذهب الطفل ويتعلم الجزء من القرآن وإذا في وقت يتعلم القرآن كله انا ذهبت إلى الخلوة وكان المعلم من أهلي البلد كلها يعني أهل فقرأت القرآن أظن إلى سورة ياسين يعني دي كان بداية مع التعليم وبعض أهلي كانوا يقرؤون ويكتبون ف. كان فيه إحساس بالرغبه في العلم وأبي شخصيا رحمه الله كان متحمس جدا للتعليم لأنه هو الوحيد من بين إخوته الذي أرسله والده إلى المدرسة النظامية حين افتتحت في بداية عهد الإنجليز في السودان ولكنه مرض ووالدته أثرت أن لا يذهب إلى المدرسة فانما عنده إحساس قوي بضرورة التعليم وبالتأكيد أن يعني يوفر لابنه ما حرمه هو منه بالضبط كده لي <تصفيق> ولأخي <تصفيق> وهكذا بدأت رحلتك مع المدرسة نعم نعم طبعا الشخص عام كام لا ممكن تسألي <تصفيق> في أواخر الثلاثينات أنا دخلت المدرسة الأولية تسمى في السودان كانت تسمى المدرسة الأولية اللي هي بداية السلم التعليمي النظامي مثل الابتدائي يعني المرحلة عندنا في السودان الابتدائي هي المرحلة التالية للمرحلة الأولية ثم الثانوي ثم التعليم الجامعي وماذا عن قراءتك الأولى هل تنوعت ويعني هل من قرأت لهم من الكتاب أو يعني الكتب اللي ساعدت على نمو حبك للكتابة انا كنت محب القراءه وما زال وليس بقصد الكتابة لأنني كما أقول دائما أنا لم أتعمد أن أكون كاتبا أنا كنت أقرأ ولكن كنت الموهبة كانت موجودة يعني كنت أقرأ للمتعة ومن حسن حظي كلي أبني خالة عنده مكتبة جيدة جدا فوجدت عنده كتب من التراث وكتب حديثه من التراث وجدت عنده مثلا كتاب اسمه المحاسن والاضداد لا مش المحاسن والاضداد المستطرف في كل فن مستورف ده كتاب شهير بالمناسبه المحاسن والاضداد كتاب للجاحظ قراته فيما بعد وقرأت روايات الجيب كان بتطلع من عندكم هنا في مصر روايات الجيب وقرأت قصص المنفلوطي في كلنا كنا نقرأ المنفلوطي في البدايات. كل هذا الجيل سواء في مصر او في السودان قرأوا يعني هذه القراءات نعم ثم انتقلنا إلى قراءة يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس ثم انتقلنا إلى قراءة في فترة من الفترات انا أصبحت معجب جدا بمصطفى صادق الرافعي أيها عجبني أسلوبه ثم انتقلت إلى احمد امين مرحوم احمد امين اصبح هو الكاتب المفضل لدي طبعا قرانا طه حسين وقرانا محمد حسين هيكل في كتب العظيمه حياه محمد وحياه ابي بكر وحياه عمر وهكذا يعني تنوعت القراءات في البدايه الحقيقة إنه يعني من هذه القراءات هل تعودت يعني كتابة بعض الملاحظات في المفكرة عما تقرأ أحيانا نعم نسيت أقول لما انتقلنا إلى المرحلة الابتدائية بدأنا نتعلم اللغة الإنجليزية فلما وصلنا إلى المرحلة الثانوية كنا نقرأ للأدب العالمي بالتأكيد. للأدب الإنجليزي لتشاؤس بيكنز وتوماس هاردي وهكذا. نعم كنت أحيانا أيضا ليس بشكل منتظم أكتب ملاحظات عما أقرأ. الأديب الكبير طيب صالح أعرف ان حضرتك يعني قارئ للشعر العربي القديم ومفتون به إلى جانب هذه القراءات اللي حضرتك ذكرتها حضرتك بتعشق أو يعني بتهوى قراءة الشعر العربي القديم هل تختفت في أوراق المفكرة ببعض أبيات شعر معينة لشعراء تفضلهم ويعني مازالت الذاكرة أو المفكرة تحمل كلماتهم؟ نعم نعم على أي حال أنا إذا أحببت شاعرا أحب أن أحفظ بعض شعره يعني بدل ما أكتب الابيات في المفكرة تعودت أن أحفظ الأبيات وأردها إذا تكتبها في الذاكرة وليس في المفكره في الذاكرة <تصفيق> <تصفيق> و الشعر العربي معروف انه شعر عظيم منذ الجاهلية إلى اليوم فأحببت شعراء مثل القيس وأحفظ لامرأ القيس ثم انتقلنا إلى الشعراء في العصر صدر الإسلام والعصر الأموي في العصر الأموي يعجبني جدا جرير جرير تعرف فراس دق وجرير دائما كان متضايق ها وانا شديد الاعجاب بشاعر اسمه ذو الرمه ولكن هذا الاعجاب لابد لي من القول نما فيما بعد ليه لانه هذا الشاعر وقد عاش فترة قصيرة مات دون الأربعين وكان محبا للطبيعة كان يحب يراقب الضباء عاش في نجد ووصف الطبيعة في نجد وصف رائع وكان لا يمدح لم يكن شاعرا مادحا حتى إذا طلب منه أن يمدح خليفة مر سليمان بن عبد الملك وهو خليفه طلب منه ان يمدحه فعمل قصيده من ستين بيت كلها في وصف رحلته وليس في مدحه شخصيا رحلته <تصفيق> الى دمشق والطريق وكثمان الرمال والضباء وبعدين مدح الخليفة في بيتين فقط فقال له الخليفة إنك لم تمدح إلا ناقتك فخذ منها الجائزة معرفة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سأذكر بعض أبيات من الشعر ما زلت تحفظها في الذاكرة. <تصفيق> تحب أن أنشلك أبيات للمتنبي جميل المتنبي هذا هو شاعري المفضل وهو طبعا في تقديري وتقدير كثيرين هو أعظم شاعر أنجبده اللغة العربية وربما يكون من أعظم شعراء الإنسانية له قصيدة شهيرة قالها وهو في مصر حين ترك حلب كما تعلمين وجاء وقام هنا عند كافور الإخشيدي ولم يكن سعيدا القصيدة تقول ملومكما يجل عن الملام ووقع فعاله فوق الكلام ذراني والفلاة بلا دليل ووجهي والهجير بلا لسام فإني أستريح بالذي وهذا واسعب بالإناخة والمقام عيون رواحلي انحرت عيني وكل بغام رازحة بغامي وقد أرد المياه بغير هاد سوى عدي لها برق الغمام عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القدم الكهام ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يدع المطية بلا سنامي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام جميل الكاتب الكبير الطيب صالح ألم تحاول في البداية كتابة بعض أبيات شعر أبدا أنا أنا رغم حبك للشعر أنا أحب الشعر وأحاول أن أحفظه وأرويه ولكنني لا أكتب الشعب ولم أجر على الدخول في هذا الميدان العظيم الرواية العربي الكبير الطيب صالح رحلة طويلة مع الكتابة كان سلاحك فيها القلم والورق والموهبة ورغم قلة الإنتاج الروائي نسبيا إلا أنه كان مؤثرا في الرواية العربية حيث قدمت لونا وصوتا مختلفا في رواية مثل موسم الهجرة إلى الشمال وهي ربما تكون من أشهر أعمالك لكن قبل الحديث عن أعمالك الأدبية وكتاباتك لابد من وقفة لنقرأ فيها على صفحات المفكرة كيف كانت البداية أو بداية رحلتك مع الكتابة؟ بداية رحلتي مع الكتابة أولاً بطبيعة الحال في في الدراسة الثانوية كان في محاولات نكلف بأن نكتب مقالات وكان واضح أني أنا عندي قدرة من نوع ما في التعامل بالكلمات باللغتين العربية والإنجليزية لكن كما قلت لحضرتك لم أكن أريد أن أكون كاتبا لماذا؟ لأنه في جيلنا كان عدد المتعلمين قليلين الناس اللي يصلوا إلى مرحلة الجامعة أو التعليم العالي يعني أي لا كان بدأت جامعة الخرطوم بدأت بكلية اسم كلية الخرطوم الجامعية تابعة لجامعة لندن فكان المجتمع يريد حل مشاكل حياتية كان يريد أطباء ويريد مهندسين ويريد معلمين وقانونيين أنا لأني من بيئة زراعية أردت أن أدرس الزراعة <تصفيق> علي حال دي قصه طويلة لكن لما ذهبت إلى لندن للدراسة الجامعيه انا ذهبت للعمل والدراسة في نفس الوقت. نعم <تصفيق> عملت في البي بي سي وكنت أدرس لكن الغربة كانت هي الحافز لي على الكتابة وكتبت بالصدفة بعد قصص فوجدت استحسان وفي قصة بالذات هي أنا أعتقد دير علها المرحلة نقطة تحول في موقفي من الكتابة قصة اسمها دومة ود دومة ود حامد الدوم شجرة شجرة الدوم أيوة شجرة الدوم ود حامد ولد حامد م. اسم ولي من الاولياء م. فهذه القصة كتبت يمكن في الأواخر الخمسينات ترجمت إلى اللغة الإنجليزية وأرسلها المترجم اسمه دينيس جونسون ديفيز أرسلها إلى أكبر مجلة أدبية في لندن تسمى انكاونتر فنشروها وهو ادهشوا أدهشوا إنه قبلوها فوراً وبدون بدون تعديلات فيها ولا تعديل ولا شيء، فنشرت ووجدت استحسان، فقلت والله يمكن انا أصلح أنفع كاتب. فذي كان بدايات يعني جاءت بالصدفة البحثة أكيد بالصدفة البحثة نعم لكن الحامس كانت الجنة بالنسبة لي يا يوم غابة النهر وذلك النهر الذي يلوح هنا وهنا بين فرجات الشجر غابة الطلح الكثة التي كنا نلعب فيها ايام الطفولة رائحة البرم زهر الطلح خصوصا ايام الفيضان الجدول الكبير الذي تشمخ على حافته، شجرة الحراز الضخمة التي تلمع تمارها الصفراء كأنها حلقان ذهب طعم الجلد المدبوط طعم الماء في الجلب المدلاء من الشعب في السجائف وطعم ماء النيل، أيام الفيضان طعم الأخشاب، وأوراق الشجر وصارة الحياة كلها كانت في وات حامد يا مريقوب الكاتب الكبير طيب صالح ونحن نواصل معا القراءة في أوراق المفكرة نجد ان محاولتك الأولى في الكتابة دومة وات حامد نجحت وتولد بعدها الأعمال لكن طبعا يعني كان تأثير تجربتك في الحياة في الغربة وفي لندن بشكل خاص أنت جرويتك الهامة موسم الهجرة إلى الشمال طبعا من المعايشة والمعاناة الغربة فتبلورت في ذيني على مدى سنوات فكتبتها فيها الذي يقرأها بتمعن يجد حسيثي منثورة في الرواية من أولها إلى آخرها فعلا نعم لكن هذه الرحلة مع الكتابة أدت إلى تغيير نوعية الدراسة التي ذهبت إلى لندن من أجلها لا لا أبدا انا مشروع دراسة الزراعة فشل. دخلت كلية العلوم <تصفيق> في السودان <تصفيق> وبعدين لم ترق لي في لندن انا درست علوم سياسية في جامعة لندن في معهد اسمه Institute of International Relations معهد, <تصفيق> معهد العلاقات الدولية, الدولية لكل كلية الحقوق في جامعة لندن لكن يعني مع بداية رحلتك مع الكتابة هل تأثرت بكتاب أو أدباء معينين يعني كان لهم بصمة على شخصيتك أو اتجاهاتك نحو الأدب والكتابة والله يا سئلة موضوع التأثير قضية معقدة يعني يصعب أن يضع الإنسان يده على كاتب ويقول هذا هو الكاتب الذي انا تأثرت به انا أحببت عدد من الكتاب عرب وإنجليز وقرأت أدب فرنسي وألماني مترجم اعجبني جدا ديكنز طبعا عظماء الكتاب الإنجليز وديكنز درسناه في المدرسة أيضا بت... بت... بتماعهم وأعجبني شكسبير الك... الكاتب الروائي مش ضروري يتأثر فقط بالروايات ولكن آه... القراءات العامة وداخل و... و... البوثقة الموجودة في نفسه تنصهر جميعها لتنتج أو لتخرج الشخصية الخاصة بالكاتب بالضبط كده يعني أنا في لندن آه... المكسب الكبير اللي عثرت عليه هو إني تعرفت على المسرح العالمي المسرح الإنجليزي والمسرح العالمي وأحببت شكسبير جدا يعني حبي لشكسبير إلى اليوم لكن ألم تحول كتابة المسرح؟ الكتابة للمسرح؟ لا أبدا ترجمت مسرحية أنتوني وكيليو ولم أنشر هذا النص لكن بعض الناس منهم الممثلة العظيمة اللبنانية نضال الأشقر اطلعت علي بالصدفة واحبته جدا وأرادت مني أن تمثل دور, دور كليوباترا. كلي المهم تعرفت على المسرح بعمق وطبعاً الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الجاز والسينما دي كلها أمور أه أه تؤثر على الكاتب وانا أقرأ ايضا في التاريخ في علم الاجتماع في الأنثروبولوجيا يعني المعارف الإنسانية كلها مفيدة للكاتب الرئيسي وهمة جداً بالتأكيد لأنها بتخلق شخصية, شخصية الكاتب أظن ذلك نعم الكاتب العربي المبدع الصيد صالح خلال رحلتك مع الكتابة قدمت أعمال كان لها تأثير واضح على الأدب العربي حضرتك قدمت عرس الزين وقدمت روايتك اللي تخطت الحدود ووصلت إلى العالمية موسم الهجرة إلى الشمال قدمت المانسي ماذا قدمت أيضا من أعمال للمكتبة العربية وكم يبلغ عدد كتبك أظن كتب مجموعة يمكن تطلع سبعة أم في عن مشروع الروائي الأخير رواية طويلة على أجزاء اسمها بندر شاه بندر كما تعلمين هي المدينة والشاه هو الملك وأنا أظن بأنه من مشاكل العالم الثالث عموما مشاكلنا نحن بطبيعة الحال هو إقامة المدينة المدينة بالمعنى الكلاسيكي مش إنه نبني مباني ونعمل طرق لا نعمل مدينة مدنية ثم كيف تحكم هذه المدينة فأنا ماخذ السودان بل مكان معين في السودان وبشتغل عليه كما يعمل عالم الاركيولوجيا عالم الاثار يعني اعمل احفر واشوف هذه الطبقات المتراكمه بعضها فوق بعض نشوف الماضي اثر كيف على الحاضر وهل نحن استفدنا شيء او أننا نظل نرتكب نفس الاخطاء المهم قصه طويله م. هي بندر فنشرت من هذه الرواية جزئين واحد اسمه ضوء البيت أي ضوء البيت أيوة. وهذا اسم شخص والجزء الثاني اسمه مريود مريود أي المحبوب لأن عندنا في السودان الريد هو الحب م. يعني إذا أحب شاب فتاة لا يقول لها أحبك ولكن يقول أريدك من الإرادة من الإرادة الريد فيها قلب فمريود فمر وإن شاء الله تأتي الأجزاء الأخرى إن شاء الله نستمتع بها قريبا الكاتب العربي المبدع الصيد صالح السينما والمسرح وكثير من المجالات الفنية بتعتمد على الأعمال الأدبية وكثير من الروايات والقصص القصيرة أو الشهيرة تحولت إلى أعمال فنية هل تحولت إحدى رواياتك إلى عمل فني؟ لا ما أنا أظن إنه الوسائل الاتصال الأخرى يجب أن يعني يكون بينها يعني تستفيد بعضها من بعض. <تصفيق> واستفادة التلفزيون والسينما من الأعمال الرواية وال... و... والإذاعة ايضا والإذاعة <تصفيق> الإذاعة ممكن هي, <تصفيق> ال... هي ال... ال... ال... الوسيلة المفضلة لي بما اني عملت فيها <تصفيق> أم... في مصر طبعا معروف أنه الروايات أستاذنا نجيب محفوظ تقريبا كلها حولت إلى افلام ومسلسلات ويوسف ادريس ويحيى حقي ويوسف السباعي وعسان عبد القرشي يعني في, في صله مباشره بين السينما والتليفزيون والأدب. والادب لكن بالنسبه لحضرتك بالنسبه لي روايه عرس الزين اخرجها مخرج كويتي موهوب اسمه خالد الصديق بالتعاون مع السودان في شكل فيلم فيلم سينمائي وعرضوا في مهرجانات وكده ونال عليه عدة جوائز جميل جدا رواية موسم الهجرة حولها مخرج لبناني إلى مسرح أنا لم أرى المسرحية ولكن رأيت فيلم عرس الزين وعجبني عجبني ما فعله المخرج الكاتب الكبير الأستاذ الطيب صالح حضرتك يعني حصلت على جائزة هذا العام قدمها لك منتدى الرواية العربية أعتقد أن هذه يمكن كانت آخر جائزة حصلت عليها حاليا لكن بالتأكيد سبقها جوائز أخرى. هل تذكر بعضا منها؟ نعم، أحب أذكر أول بلد عربي كرمني كان المغرب في أصيلة. تسمع بأصيلة؟ طبعا طبعاً. اللي أنشأها صديقنا محمد بن عيسى. وهذه مغامرة عظيمة في بلد. آم قرية على المحيط، على الأطلسي كانت نائمة، فهو حركه بأن ربط ما بين الثقافة والتنمية، وفي مهرجان سنوي يعقد في أصيلة في الصيف، كرمت هنالك مرتين في واقع الأمر. وكنت أول من أعطي جائزة محمد زفزاف للرواية محمد زفزاف كاتب مغربي مهم توفي منذ بضعة أعوام قبل كده أكرمت في أماكن في أوروبا مش عن طريق منح جوائز ولكن تكريم على مجمل الآماله. على شيء من هذا وقبيل يطلب منه عمل محاضرة آخر هذه الجامعات كان جامعة تورنتو في كندا. التكريم شيء جميل خاصة للمبدع لإنه بيؤكد على إنه صاحب موهبة وإن يعني الجموع بتقدره. الكاتب الكبير الطيب صالح هل تحتفظ بالمفكرة وتدون فيها بعض أراء النقاد وملاحظاتهم حول كتاباتك قد تكون سلبا أو إيجابا أو يعني مباحا أو تقريضا <تصفيق> والله ما عندي هذه العادة حقيقة يعني لا احتفظ بما يكتب عني إلا نادرا, نادراً الكتب الكبير الطيب صالح كتب الرواية والقصة القصيرة والمقال أيوم أقرب إلى نفسك الأظن الرواية لأن الرواية الإنسان بيشتغل على مساحة واسعة وأنا بطبيعتي متمهل في الأمور القصة لازم كما تعلمين القصة فيها تركيز القصيدة لأن الواحد يريد أن يقول أشياء كثيرة في حي الضيق. الكلمات. إنما مم. الرواية فيها مساحات واسعة إنه الواحد يفتح للكاتب فرصة للتعبير عن نفسه جيدا لكن آه. هل الرواية أصعب باعتبار أنها مليئة بالتفاصيل وبتساعد على إبراز الفكرة أم كتابة القصة القصيرة التي تحمل معاني كثيرة؟ بأقل مساحة ممكنة أيوم أصعب أظن القصة القصيرة أصعب مم. أظن كده هل حضرتك عندما تكتب الرواية تضع خطوط عامة في المفكرة أو ملاحظات أو رسم للشخصيات أو الأحداث اللي هتدور حولها الرواية ممكن أحيانا أفعل ذلك يعني لو كان ال... الرواية متشعبة لابد أعرف الشخصيات وصولة إيه وارتباطات إيه عشان ما أرتكب أخطاء حتى تكون رسما للشخصية رسما جيدا وأحيانا وبع... يكون في خلفيات تاريخية لازم كمان أعرفها بالمناسبة في رواية موسم الهجرة إلى الشمال وهي تبدو للقارئ كأنما هي دفقة تلقائية بالعكس كان أنا عمل فيها دراسات كثيرة دراسات عن أولا الفترة التاريخية اللي اخترتها اللي هي بين الحربين في لندن كان لازم أعرفها معرفة جيدة خصوصا أن الرواية ترجمت إلى اللغة الإنجليزية لم أريد أن أرتكب أخطاء أتكلم احيانا عن المسرح وعن السياسة وأشياء من هذا النوع بعدين درست عدة قضايا للناس في هذه الفترة طبعا شرقيين قتلوا زوجاتهم في قضايا قضايا مشهورة ورحت زرد الألد بيلي اللي هو المحكمة الكبرى في لندن التي حكم فيها بطل هذه الرواية مصطفى سعيد يعني كان لازم التفاصيل تكون صحيحة وواضحة وواضحة نعم هل الموضوع هو الذي يصب عليك الشكل الذي يقدم من خلاله إذا كان قصة قصيرة أو رواية أو مقال اتصور كذا المقال شيء اخر طبعا ولكن الموضوع يفرض الشكل اما ان الكاتب يريد حيز اكبر او يريد ان يفرغ من الموضوع في حيز الصغير فبعض القصص القصيره التي يقراها الانسان مرات عيوبا أن الموضوع كان يجب أن يكون رواية القارئ يحس انه لا لا ما هو يعني لم يعطي نفسه مهلة عشان يفرغ من الموضوع وكذلك في الروايات بعض الروايات كان ممكن تكون قصص قصيرة هل حدث هذا معك؟ أرجو أن لا يكون قد حدث <تصفيق> <تصفيق> معي. لا. الكاتب الكبير الطيب صالح رحلتك مع الكتابة مرت بأكثر من مرحلة لو لخصنا أهم هذه المراحل وما كتبت في اوراقك الخاصة عما يميز كل مرحلة منها فماذا تقول والنبدأ بمرحلة البداية عندما نشرت دومة ود حامد, ود حامد. أم دي كانت أنا كنت في ذلك الوقت أكتب كما يحلو لي يعني مش ككاتب انما الفكره عجبتني وجلست وكتبت ففي احساس بالسريه انا مش مش مقيد, مش مقيد بالتزامات معينه ولا عندي قارئ له مطالب مني لانه قرأ لي من قبل فكان في إحساس كامل بالحرية وده إحساس جميل لكن فيما بعد عندما بدأت كتابة موسم الهجرة إلى الشمال حدثك وضعت تخطيط معين وكانت بداية مرحلة جديدة طبعاً دي كان مرحلة جديدة واستفدت أيضاً من دراستي للتاريخ ولشوية قانون دولي مش عارف إيه لأنه بدأت حسب بالمسؤولية. كان هذا الوقت عندما بدأت عملك في وظائف حكومية بأتبار أن حدثك يعني عملك الحكومي أو الإداري أخذ جزء كبير من وقتك كمبدع نعم أنا في حتى في لندن كنت أعمل في البي بي سي وأصبحت عندي مسؤولية اصبحت رئيس قسم وكانت دي مسؤولية بعدين لما اصبحت مدير لوزارة القطريه القطرية كمسؤولية كبيرة جدا وما كان عندي أي وقت للكتابة, للكتابة ثم التحقت بمنظمة اليونسكو وكان أيضا عمل يأخذ وقت طويل مني إنما كنت في عطلات في كده أحاول انتهز الفرص للكتابة <تصفيق> الكاتب الكبير الأستاذ الصيد صالح ونحن نقلب معا صفحات المفكرة نجد بعض تواريخ هامة مكتوبة على صفحات المفكرة منها عام 1953 عندما سافرت إلى لندن وكانت نقلة <تصفيق> كبيرة <تصفيق> في حياتك وعام اتنين صدور عرص الزين اول كتبك عام اربعة وسبعين عندما عملت في قطر وعام الفين وخمسة حصولك على جائزة بين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ده هو اهم تاريخ الفين ده <تصفيق> <تصفيق> لأنه جائزة الرواية من, من مصر ده شيء عظيم انا اقول ان هذه بمثابة نوبل العربية كأنني حصلت على جائزه نوبل وهي من ملتقى العربية العالم العربي م. لكن انتقالي إلى لندن في عام وخمسين كان فعلا شيء كبير جدا بالنسبة لي لم أكن قد خرجت من السودان اطلاقا وصلت الى لندن في فبراير كان شتاء صعب جدا ودخلت في اسلوب للحياه مختلف, مختلف تماما, مختلف تماماً يعني وجدت نفسي ساكن في غرفه صغيره وفيها دفايه صغيره يعني عجزت ان ان, أن ادفئ أدف نفسي في هذه في هذا السقيع <تصفيق> ولولا الحياء كنت رجعت للسودان إنما استمرد <تصفيق> أعزائي المستمعين هكذا عشنا هذا اللقاء مع صوت الأديب العربي الكبير الراحل الطيب صالح الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليله بعد أن ترك عددا من الروايات التي ترجمت إلى أكثر من 30 لغه تحيه تقدير لعطاء هذا الكاتب الكبير وشكرا لكم اعزائي وحتى نلتقي لكم تحياتي وتحيات ناجش جيد هندسة صوتية الأسبوع القادم اثنالة في مفكرة كاتب موسيقى الموج الصغير اطلاله في مفكره كاتب ومعكم نجوى الطوبي